والله بما تعملون بصير خلق السماوات ولرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات ولرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور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 تحتها لنهار خالدين, خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها 124. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 125. وأطيع الله وأطيع الرسول